موسوعه النابلسي للعلوم ر ش د ا و ت ح س ل ا م أ ي ق ا و ه م رقود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 فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا أبدا وكذلك ل أعثرنا ع ي ه م ل ل ي ع م و ا أن و ع د ا ل ل ه حق و أ ن ا ل س ا ع ة ل ا ر ي ب فيها ي إذ ت ن ا ز ع و ن ب ي ن ه م أمرهم ف ق ا ل و ا ب ن و ا ل ي ه م ربهم أعلم بهم أعلم قال الذين غلبوا على أ م ر ه م لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ث ل ا ث ة الرابع هم كلبهم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 َلَا إِلَّا َلَا ولا هم هم أ ا ولا َلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ تُمَارِ مِرَاءً ظَاهِرًا أَحَدًا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ فِيهِمْ مِنْهُمْ فَاعِلٌ ف إِنِّي تَقُولَنَّ プレ ل ヤーのَ前は何َもいいです。 كن ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي, ربي لاقرب من هذا رشدا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 م ت ك ي ن فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم الثواب وحسنت مرتفقا